إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابدين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم أجرهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفهم علىهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا سوقكم قذروا ما آتيناكم له آتينا قوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم بعد ذلك فلولا تصل الله عليكم فلولا فصل الله عليكم ورحمته لكنتم من القاسدين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبس فقلنا لهم, لهم كنوا في ردة فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ طَالَتِ الْمُتَٰلَقَةُ قَوْمِهِمْ إِنَّمَا أَن تَتَّبِعُوا أن بَطَرًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ وَأُذْهِبْ لَنَا رَبَّكَ الْبَلِيَّةَ مَا هِيَ قال إنه يقول إن إنها بقرة لا كاربوه ولا ذكر عوان عوان بين ذلك تفعل ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة خطرا ومكافع لونها فاقعوا اللونها تتروا من ناظرين قالوا ضع لنا ربك يبيننا ما هي إن البقرة شابه علشنا وإنا, وإنا إن شاء الله لمهتدون قال أو قال لا تسجيل حرك مسلمة لا شيئا بيها قالوا الآن لك بالحق وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فاتارقتم فيها والله مخرج مما كنتم تكتمون قل اضربوه ببعضها فذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعفلون ثم قتل قلوبهم من بعد ذلك فهيكا جاوز أو أشد قتوة وإن من الحجار لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وإن منها لما يحبط من خشية الله وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا نُقِلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَامَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ربكم أفلا تعفلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يكرون وما يعينون ومنهم أميون لا يعلمون الهتاب إلا أماني وإنهم إلا أَوَالَّذِينَ يَنَشُرُونَ الْفِتْنَةَ فِي بِأَيْدِيهِمْ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ يَشْتَكُونَ بِهِ كَمَثَلِ قَلِيلًا هذا من به ثمنا قَلِيلًا أَوَلْيُرْزَقُونَ مِنَّا كَتَبَتْ أَيْدِينَا وَوَيْلٌ لَّهُمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مَا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَجَلًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله أم تقولون على الله ما لا فلا من كتب به فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون وإذ أخذنا ميتا إلا الله وبالوالدين اشتالا وبالوالدين اشتالوا وبالقرب واليتامى والمساكين وقولوا وقولوا لنا في الصلاة وآتوا الزكاة ثم تواليت ثم تواليت إلا قليلا من وَأَمَّا تُمْعِرُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ ساقكم لَا تَفْهَمُونَ بِمَا أَقُمْ وَلَا أَنفُسَكُمْ وَلَا أَنفُسَكُمْ من دِيَارِكُمْ ثم أقرر وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقاتلون أنفسكم وتصيرون فرقة، وتصيرون فرقة منكم والعدوان، و يخطوكم كسارا تفادوهم وهو محرم وهو محرم عليكم تفراجهم أفتقيمون الكتاب وتفكرون بالبعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا في الحياة الدنيا إلا خذيهم في الحياة في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بواطن عن ما تعملون أولئك الذين اشترون حياة الدنيا بالآفرة فلا يقفف عنهم فلا الْحُفَّهُ عَنْكُمْ الْعَذَابُ وَلَا مِنَّصَرٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَنَّهُ يُبْنَى بِرُوحِ قُدُسٍ مَا جَاءَ فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا ففريقا كذبة وفريقا تقتلون وقالوا خلونا غلق بل لعنهم الله بكفر بهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم فتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا, وكانوا من قبل تفتحون على الذين ففروا فلما فلما جاء أهما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين بإذن ما اشتروا به أَل يَكُونُ دُنا أَنزَلَ اللَّهُ نُورًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ سَمَاءِ فَجَعَلَهُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءَ بِغَضَبٍ عَلَا وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى النَّا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قل سلمت قتلون انبياء الله قل سلمت قتلون انبياء الله قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم ثم تقدموا العجل من بعده كَذِبًا وَقَدْ